لآلئ ل ا ق ر ك ه ا ل ح م د ل ل ه ا ل ع ا د م ا ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح ي يوم إياك م وإياك نعبد ن س ت ع ي ن التقنيه ا ص ر ا ا ط ل م س ي ي م صراط ا ل ذ أنعمت ع ل م غير المقتول ا عليهم ل ن ن خ ر ج ك ولا الضالين أو م ا ولنسكننكم ا ل أ ر ض من بعدي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد ي ت ج و ع ه ا ي ك ا د ي س ي ر ل ع ل و ي الاسلاميه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 يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ي ي جديد أ ت بخلق و ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ا ل ش موسوعه ا ل أ م ر إ ن ا ل ل ه س ا للعلوم د ك م ا ل ا ن ل ي ي ع ل ك م سلطان لي إلا موسوعه النابلسي ل ا ت ل و م و ل ا س ل ا م ي ه إني كفرت ب موسوعه ا ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ن ل ه م ع ذ ا س ل ا م ي ه وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويطلب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتذت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 「どうもがとうございまし